بسم الله الرحمن الرحيم قل هو بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شذ غاتق إذا وقب ومن شر نفافها في العقب ومن شر حاسر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ما الَّذِي يُوحِي وَيُسْوِي صُدُورَ النَّاسِ مِنَ الرُّوحِ النَّزِعِ مَا